ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادل على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كشورا قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذا لأنسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورة ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إرجائهم فقال له فرعون إني لا أظنك فقال له فرعون إني لا يا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومنعه جميعا وقل من دَعْجِي لِبَنِي إِسْرَائِي لَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات دار يا عشر هي سقع العلات بقبل هي عشر سورة الإسرائيل كم قال سبحانه أهلا وحوهي أولا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض معادي كوري سيئة أي كفران ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاة صار صيبا عنا الله مفتونا خلقا جديد إلهي حبينا محيو لي يا بيان إن إلهي مركي بربوران أو اللفن نقضان وعرضوا حنطو لصوص علي أولا لم يروا مين العبين أن الله إلهي الذي قال لها خلق السماوات السماوات كأبوري والارض دوال كاوراي قادر انو ااودو على ان يخلق هنا ابو رم مثلهم يوقرو انو سدا ييينو كاليداي كدغ سبحان وتعالى وجعل الهاي ويري لهم ايغا اجلن مده لا في في الظالمون غااده ويديان الا كفوران موي غااده ويديان الا اني غاروبان قولوا عسى نبيه مسحروا لو أنتم لو أنتم يدينكم تملكون هذا الملكين لهيدان خزائن رحمة ربي خدري إن حريسيس وأرزاق لي خزائن تأي كيلات كرا هذا يدينكم فيه صهيدان لهيدان إذا واخترع لا مسكتم وصهيدان لهيدان خشية الإنفاق يدينك فقرك عصني هدين ليدين كين كميرة مكوح يدين كين كميرة أرزاق لي أزوم كذن ilaa ugu soo taragalay loo diibo la dhomaamulo oo dadka u qaybiyo wakas wa waxa ilaahay u xataa quraan ja ku wa taala mid kaasi ama kooxdaasi waxay samayn lahayeen xiqiga hayaan in badhinin wa waxa aan dhamaayn haddii ilaahay subhana wa taala maaminka adduun abaare ila maaminka adduunku baaba iyo u ku ee ay ku ila maral badan soo maray uu rasuulku yiri hadii qeyb ka mid ah qaniye laga dhaway gaalo biiray ilaiba xaqiime yah waxa haddi suu loo dhibi laha ama qof loo dhibi laha way haysan lahaayeen oo meena bixiyeen iyo oo ka baqayeen oo aadun kan oran ku qoodiyo hadii mid loo diibo waxa saa u tarbanaan uu iskaga dagi lahayn markaaso u marayn lahaa oo fakray sababtan ku dhacay ku wax balan siin inuu waxa bixin way oo dhawa waxa quntaha dhoweri neeshi wa ta'ala tii emal wal bixiga samada أو سنجرم يرول وحجرم يذن كينو مرجو إسحاق وحبل عليهم أو فرمواهم إنهذن كينو أو نشئ هو ينكسر بعيسى وحبل عليهم يا وحى هاي سسي أو تردد بنت إلهي سبحانه سأجرم هاي الشيطانين نفثي سأوشك كيني فقر بجست أو واصلا أو وحلا عن إيري ماي إلهي سبحانه وتعالى حدي هل رفلوا دي بها لو أنتم بينكم هملكون هدد مسلم لها إذن وإلهي رحمة رحمه ربي فبري حريسي شقدنا بيدو حريس هذا وارزاغ من خيره الى الله سبحانه وتعالى حتي ايدمكو ان مسلم لهيدو غانت لهيدين غيل لها وقتها لا امسكتم و فهي سن لهيدين او خنتبا جوجين لهيدين خشيت الانفاق ايدمكو كبقى الفقر ما يوث انه دما له و انا فقايست او وكان الإنسان هو كو اهدى الا روحه حايسته بخيل صافا وهو صعب منك صعبت الدوس رين اييؤ هي فضلك وحصولك وشغل الله وشغل بو غان ما قصبي يوما وحن اغلين طول بهذا كاين يشلو شغله ويي وخصه جيعل نفصص على واو نروحي دائما كلاه وشيء هو اسك الرباب هنا نقطه تاع عيني الى تعب بخل ونوا وحسن ورسول الله عليه وسلم حديث امام البخاري وكل كتاب مفردك قول الله غير كيف أقولي إلا إذا قل الله تعالى قلب مولك جل إيمانيه شرحه وياه صلى الله عليه وسلم ولا قل أستعينا والله قل أستعينا ونصنا موسى تسعة آيات بنصنا استقال على عمدل. بينات وعلى عدل فسأل سؤال بني إسرائيل إذ وقتي سؤال جاء ويجندوا لموسى فقال له فرعون فرعون بموسى ورقي إني أنا والله أظنك وح昆مر يا موسى موسى مصورة هنا تنظر سحرنا سحرنا كومر نسوي وآيات البديناتك أركي هي معجدادك أي سيبي عليه سبحانه وتعالى ماذا سألتك يا دمكي هاي عشان وحن قصوا مره سورة العرافة فعنشان قصوا مره فأنا أرحى هو وقعنتي إيه أرش هو هو أرشي إسكاء نقلنا يسمى إسكاء إيه أرشي إسكاء إسكاء فأنا أرحى أرحى إلا ما أرحى أرحى أرحى تضغوه إيه تدور بكوشة قالوا إيه أنت قيبت وحوي بدي له ونجح وأنا أيدو بدي له بكر وقلد وأيدو تصدح تلوا ااا سجالات رسول كان صلى الله عليه وسلم باشعي وحديث متفقه وحوي مال ب وحشاد بالنبي رسول صلى الله عليه وسلم نبي له موسى ومركبني إسرائيل حشاد كنت قوية رأي سود حق قويستان سوى مل فج تتجي مركها صار كوقاوي سنجن عنا أركين لا يحب مال ما علمه كمل استارتاي مريديشي مركها kabi saybaasta ayin jeeyay waxay dii jiray waxa uu ina wax ka soomay suuqarinayo xiniyaha barro balka aadirka ama shee orb qabow hanun ka markaasa ilaahi wuxuu doonaa inuu subxanahu ta'ala bariyo oo u taasiin suqra qabin dadkii barnaamijiga dheggan booda garay markaas istigaayo ka qaata mariin na tacwees ilaaka marka soo todobolood ku dhisfayow rasuul sallallahu alayhi wasallamii todobolii aro sida ruux oo marka mid ka salaadna waastaayeen bixin baqay soo dhayeen walqaatena wallahi qadaatena علامات ووين قالوا غت الرسول رسولي او ولله سودر ولله ايديه بان سينه او سالا السؤال بني اسرائيل الي جاءهم مركويم فقال له فرعون وهو إن إني اني قيام موسى مسخرا تسفيل قال بتولي وان الله موسى لقل علمت فرعون وحاغت ما انزل اين سودجين هؤلاء ايات كان ادل عد بينات او إلا رب السماوات وبئس دين ويغ إلهي السموات عوره والارض اللي بتعليها عوره بس هاي الحرايين هو عدل قال جرنا يوم عدن عين ارك واين عاد واين عاد عدو فروحنا عنك قرسين حرايين إن وإن انا النبي الله موسى كل لا تظن كونهم قوم رجع في العون هلاك سمين سوء بسبب بنت لكن سق وحول مري وقبل هو هلاك سمين الدنيا الاخرة قال لهم وكن مصبور هنا هلاك سمين ونملين أن يستكيزهم في ابن إسرائي والله أنه كسر من الأرض الدولك المصر فأغرقناه وفرعون كساد ضوناه وأنقرقناه ومنعه إسرائي يدد كل جميع جميعا كل جد ماركو الضوناي والدولك كبده إسرائي وقلنا وحاني من دعديه فرعون هلا كد لبناء إسرائي والحان كوني أسكن الأرض كل fayda jamrku yimaado waadul aakhiraa aakhara iyo hadiyaha waqtiga aakhara markuu yimaado jiina waan keenay biku biin kalleeysa in qosaas uu u dhax jiraa oo aan qabil qabil iyo nin dad oo dhariya makhluuq oo raansaa isu dhax oo ونقبل القبيل يا رفضي أن الله ساددونك اللي هيئة جرشي أيان كان جئنا بكم لفيفا إنكم مختار رصائص أبو الحجرون وبالحق حقبا أنزلناه سود الجنة وبالحق حقبا نزل سود الجنة إليك وعليك النبي الله الحمد حقبا سود الجنة نبي الله الحمد وما أبطلناك ما أناكو ديرين إلا مباشرة حالة طائمية بشارين أيام ويئين ونذيرا wa ansuudujinay wa haqu alayhi subhanahu wa ta'ala wa ha ku soo dagay oo wax yiganaha quraanka wa haq isagu waan ku soo diray wa in aad labada noqoto muuminka u bishaaraysha gal kana u jigtawi quraanan wa nzelnaahu quraan huwa suudujinay quraanan harriim ilaa akhriyyu faraqna wa waxa marka salaay bill in لجوجيو jujuu sanad in li jujuu sanid tan سلامك jujuu الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala quraan ka dhig taana xikmadda ku jirtu waxa weeye in inta la fahanu oo inta lagu dhaqmo oo inta dadka gashooyaha dil lagu u badiyo waxa Rabban lagu siiyo waxa laga yaaba inaan sheedin kariim ilay subhanahu wa ta'ala wa hakeem waxa muddo ayri subhanahu سبحانه وتعالى wuxii ku joojinayay iyo degitaan marka soo dana soo dajinayo wa anjalnaa wa soo dhiibnaa quraanka quraanka xariir mid la akhyo farqnaa oo an kala googoynay oo kala reerreen oo kala joojinay oo indhaha sanad degay laba sanad iyo saddex sanad degay li taqraaho wa soo dhiibnaa quraanka mahan soo dajinay oo waliba aanu kala reerreenay li taqraaho salaugo akhri doonaan ku مركري قال لما سوى دي جيني ولك رجل جيني ونزلناه ونسوده سيجيرا سترقب صبح عائلات صورة دي واحد ضلنا سوى دي جين هذين صورة دي بقعضنا قلوا لهذا امنوا فيه القرآن كالرمي فولا تؤمنوا اما حرميننا ان الذين هو هو طلع الملسيين من قبله ارتغموا من انتهى وفتاقوا من انتهى انت عبدالله مسلامي إذا يصلى مركري عليهم دي يخرون ويضع عيام غرك أيه ودا جر كان هذا هو ودجك سجدة الحين كوسجدة الجر كله وسجدة ودج على جسدي وحيد على كينتقني الجر كان هذا هو أنا حام إيدنك الله سبحانه وتعالى ده إيدنك سبحانه وتعالى كميه أيه مل و البج إيدنك إيدنك أيه إيدنك ترى انتهدت بينسان ساق الله عليه وقام كه وقرأه وحات به القرآن الكريم أولئك منو الروميين إن الذين أُوتوا العلم هو علم الجلسيه الكتاب كه من قبل كتاب الكور كور الجلسيه إذا يطلع عليه وهذا كتابنا كميه إذا وقت يطلع الله عليهم دشان يخرون إلى أتقان وجه ودعيان سجد خرائين كوسجدون ويقولون وحيله سلطان أو حان ذا ربنا ربنا إن ذهمنا ومن كان ذهمنا إن كان وصوا هذا وعد ربنا ربنا وحقي وهاي لمفرول الندث ليه وحيله وهاي وفقليه وحي إلهي كتاب كان هرايوه وهاي هرايو كتاب خنجل نوشع وآخر سدواه وسده لرسل إلهي هرم نوشع وآخر سدواه إعرابي سوقي ويخرون ودعيان إلى أتقان وجه يبكون حريق ويني وزيدون قرآن كتبوا زيادةنا قلب جلاب إيمان خشوع أي زيادةنا سبحان من كساس على جهابه القرآن كنوا كل نقضه خشوع إنو زيادة وقولوا حاتها أودع الله إلهي بري أو أودع الرحمن والله كبر يا مقرع الرحمن أمر الرحمن يا الرحمن ضع أي ما تدبر مت الله كذبا يا الرحمن فلو الأسماء الفصل ayda sab bayda hayd sabtu hayd min quraish amara rasul fa ya rahman markaas ay wuxuu yidhi annagu naga oo ka marna ya allah wuu oo rahman magac la ku sidoo yuu oo magaca oo ba اياما مكه الصدويه الثانيه لا يعبدن الرحمن يا الله فلو الاسماء ولا كريم انت ما لعبوا بالهه له فهو الاسماء ولا تجن للجهر في صلاتك الصلاه ولا تخافد بها خاص هود دقد ويلمق وين وقت طلب و بين ذلك الجهر كيهوس دغ دخو سبيان ودول عندنا هلك انت ميدن حاي كسو دكتي عبد الله بن عباس من المقارصين في كويري مشركين يا مقلان الى كلامك سبي raanka aha he jivi wei wala ah jirew marka sum han wetaada hemma qhin dat kana kuwa axi isa kuttu kire ise bar sana iya gana y ku magli wayin korno ha digan o kuwa si mag sana wax marka je ka dar o kuwa fu ku magreiyaan iyo hooso digan isa gana ay na kuwan kurireijo ku mag walatajjar bi salaati ka salaa dada qqaada ولا تحافظ بها وصمة أوليجه إنكم أغلي وانظار وابتسقي عليه بين ذلك اللواد الجهر في إياه صدق النحو السبيل وضو الحمد لله إلهي بمعظله الذي إليه لن يتخذ عن يارا ال إلمه ولم يكن له عن اللهين شريك مدلوا وذاك في الملك ملك جوحل عن ولم يكن له إله مرد ولي ولي يا معين من الدول تارده درتله وحتى أوكا الماء وحوله ذا جمالي سبحانه هذا سبحانه لوله جراهم حتى مد ناصر وهو أوكا الماء وحلق بتمد جلوس ولم يكن له وليه ولم ملك يمحي من الدل التعذير الذرتى وكبره إلى الصفات كارويني فرحوا من كوا تكبرا وين سمع الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب صوردا و مكي و صوردا مكوسود جايب كميت فضل صور الصادل wa baynna muhakkamidaha wa sahiha rasulku 17 ka ugu horeeyay iyo 17 ka dambe labadoodu waa saxow hadduu ruuxo akhriyo dajjalay uu qayraayo dajal ninka ugu horeeysta ama 17 ka ugu dambeysa labadoodu waa saxayee ilaahi الذي قال له انزل السويدي على عبده ادوم كشف دفيذا الكتاب كتاب قال لي كوسو دجدون كيس النبي محمد صلى الله عليه وسلم اله يا سماح ولم يجعل ما وسن له كتابا في وجهن قلو قال لي ما وسك دين كتاب ادق او قلوسن ان لو دومتي ان لا رعي كريبه كما دين الكتاب قود او توسن بويلكاد جسم انا وتعال قيما بويلكاي الكتاب كان مثل الينذره انزله الاله وحك ستار كووسو دهي رسوله لينذره سلوقدغو باسا العذاب شديدا او من لدنه واله اقتي ساهو اله الاك اقتي عذابك وين هي ضرن يال سو رسوله اوقدغو ايون يفتكو سدي او قال اياه دكه بيني اوغدي ووي بشاراي المؤمنين رسوله رسو اوغبشاري دكه المؤمنين قال الذين مؤمن الصالحات اعماش وناتس سوه قب بشاره عقشة هو أن اللهم بإيديين أجرا حسنا أجروا نحسنا الجنه وكا كتابك إن تؤمن يقال بخشة كياؤ فاسق يوم يو ضيع بخشة كياؤ جناه النار بخشة كياؤ وعد يعيد بسوجله مركب الولى قو بس أما مروح على جوار هذا المؤمن تيروح إليه مروح على ورها الجارب مركب سعدان على جواره يروح إليه مركب وحوي يروح taragii yareeku noolado gaalada iyo caadada iyo waxa ma ka warbixin oo cabsado qalbigeesi uu noolado dhismo oo taxadar galo marku aarka mu'mininta iyo waxa ay reeyeen inoo marka fasho weyn xariis oo ilaah subhanahu wa ta'ala hayse jeyl daruuraysa ku dhex noolado ma kiftina way ku nagaanaayeen si ay ajalkayeyu wahi ka dhashay oo jannahaa wuu الذين كوي قالوا يري اتخذ الله ولدا لا يوحص ما يستولد ما لهم وصعا به هذا الكار من علم علم أمره علم ما كلهم شيطان هي نفطر أقوى فسيب وشياطين ولا لآبائهم أبيال كذا يكسر الجيران يوحون كهضلا علم ما ين الله كلمة داعي كهضلا اتخذ الله ولدنا كولد ويناتي كلمة حاجة كلمة ذهان أيها الكاسب ويناتين الله بهو إلهي ولد بو يشوي سبحانه وتعالى عما يقولون عنو كبير ما لهم وثقنان به كلمة داسة إلهي ولد بو يشويها من علم علم وملو ولا لآضائهم من علم وملهين أبيالكم إلا يسلان كسو الجارين لنظركم يتكبح لهم واحد كورد ويناتين كلمة تنبى ويناتين تخرج كسر وبحيث من أكواهيهم أفكور من يقولون ما يقولون ملع إلا كريم بان مويه ben bayrihi ilaahi subhanahu wa ta'ala markay waxa u sheegayeen falalka nabi muhammadow waxa laga yaaba baaxad in aad taragtu nasaka nas kaada ala atharin thread kooda dushaysoo waxa ay sameeynaan oo macaasiha oo xadal xumeeyha oo gaalnimaha inaad ka murugoto ila wad dadka إلهي الرميان سبحانه وتعالى الحياة كوتة ليظهرها دلها على وقالت <تصفيق> كانوا وهم هدله على وحقو ترمين <تصفيق> لكنه ضبط إلهي من حاريس وحقو ترمين لكنه ضبط إلهي من حاريس طالك الجرسين إلهي واجعله سبحانه وتعالى فوعر رأيه من حاريت بنيود وسلر من دسك من إدبابان وحلاك سما ونار جلنا وقاسه يا رجع له أذنك يبنيان إلهي الرعام سبحانه وتعالى نار الجلود marka dadkiisu ahaay adeershiyadii iyo abtiyadii iyo wakaa iyo qaraabadii marku arkaan waxa ay sameynayaan iyo meesha ku dambaynayaan buruusulku aadu murugoonay markaas ay aad banayayay u soo daday subhanahu wa ta'ala kitaabisa ka soo saara suuradda al-aani ma unzilna alayka al-tawaenam taha ma unzilna ay litashqa fa isbadhat wa kan somr suuradda al-aani antat taqia filad إنك الله تتيم منح بط وكار رسوله إن ضدن وإلهي صحيح صدقنا إلهي بابتك أنك حاجة حاجة نحاريه الضدن صحيح إلهي وقلت على قلبه سبحانه وتعالى فلعلك وحلقي يا أبا باخرين إن هلاكتو النبي الله محمدو نفسك النفس يا أبا على آثارهم إيجا إيجا إيجا آثارت الله إيجا واحد كدر شانا إيجا واحد إن لم يبنعه رميان أدوها لكتالك يا ابا النفط بهذا الحديث القرآن كالكنا أصباً إن أدوها لكتالك مرق دفت هذا إن المرقون دفت هذا مرقب أدوها سبحانه ساحي ييل هاي سليب هم مرقون إلايه ساحوه وصلاك على سبحانه إلايه أبو رطي إنه جعلنا الدون كان يملكي مرقب لا ورم إنه جعلنا ويني ما على الله الدون فوحد دوشي oo الدنيا iyo yin aan sanban ka dhigna qorad laha dhulka baan ku qorteenay ee nabruu hantaska samayn imtixaan ayuun qadi ahsan wanaag badan camalasan wagaane way kooda zaahid ka oo amalkaaga jineeyaan aduunka raacin oo amalkaan xumeen oo adduun raacood jacalaado oo doob galo amalkiisu xumaanay shaydaan ku raaci dad waxa uu shaydaanku ku doosado waxa ka oo sifaa amba adunka dalka u walada ka soo galaaw marka al-subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kullaha iyadaa dummenta adunkan wa saas wiyaaydihi al-subhanahu wa ta'ala ilayna wa tubu quddara gari in udukan kullaha oo gaalaw yahay wog yahay inuu ku in na san koro bang kade laha luwan ko ka gadag na in naaban ka na dun kahi sa yalay ina dad ka im tihanu oo marka a modo ganu ay hu kooda ahsanu we jimmpa na aalan hadga awal koo aduon ka no asan in waxa جُرزًا أو أن يحرك بحمو جُرز قوى هذا ما أن يحرك عن كذا جينا وحنا لولا دشيسها وبابين إنه قال سبحانه وتعالى وحنا <سؤال> قرشنا <سؤال> ما عليها banna man ka dhigayna jurzan oo aan nabad lahayn waxa ka soo dhaxay amxa sabta waxa ma halkaan waxa qabilaa marka asxaabul kaafiga man ka yidhi jiray oo su'aayi waxereen tu sheegan sab aywe rahayaan asxaabul kaafiga qasalo isoo dhageedo niman quraash waxay dhihiin wad wax badan baa ugu ka أدوين كجوا الرسول، أدوين كجوا أن وحمه سدوني ثان كجها، نديك أنا هدين كي نجتاي الرسول، معك كمذاها؟ نمندلي يراه ساصو وقتها رجلاه، نمنك كوريس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولي ما دينه، ويسؤال سده حديث سؤاله كان كمذاهاي، وحقي البري ما يصور محمد الله، شاء الله مده المركي الله سبحانه وتعالى أيام وحيونه rasuulka loo idbiyo oo sanu dheen mar dambe waa inuu soo saartaa wala taqoon la sheeyn in faaciil daliga qadan soo samadnu u dheen bari ba waxa sameeyay amri ma waxa sharay ilaayso hay wakaj duuji marku murugoodo dhibaato badan dhacool gaadana dheen لكن فلسف falka kaloo badan yahay waxa weeyaa qoraal kawil ariga raqmihii hore dhaadha wax la qoray walba marka loo magacoodi lagu qoray iyo nasad codib oo ahay dhana ee gudkoodi afkiisa la dhageeyay ما uu maleysay ama xashit الكافي waxa uu maleysay annas xabaal kasee ku guddo من iyo warqiga min qoraalka qaanuunina ahaadeen min aayatina xaalay aayadaha na kamiyin calaamado weyn inay la آيات kanagu jirebayan ayata ka ugu yaab badan ee Nasaas Maree ayaat balan oo ka waweyn oo ka ajaab badan baa jiray ku Alle Subhana Wa Ta'ala waddkuru fas maka waqto ka saadi ilaahub bilaad waddkuru fas id waqtigi aw ay dunnan alfidiyat in man ka dalinyaradah eelkasi goddi haqiisa faqaru haydahan rabbana rabbigana ajina nasfi min ladunka aqtaala rahmatan inad ايمان الكبه هизוף وصبر ما سيسب و هو blockchain الله لنا انك من أمرنا حق よ عرم كان ناقي شد ان هنونوBEye fått الله يو عرف و Bros300 اي او� اوه عرف كنوقة قدowej مع tonnes متحقةها هو اذا اذا كنت في اورcede انا قدش و هي فو لا ان و امرنا لنا حق داخل قدوه الله فضربنا أبو الليس Oftانوه وتعال كن ان فضربنا وان يالي على آذانهم أنهم جدًا ياله في الكهف جد كده سنين السنادو عددًا أوت راله أوصاصه علىه نضع بضعة سدنا بقرية يسكه الدم نضع بقرية تاجاري فضربنا على آذانه حي ياله دقه دوشة ضرب نجي كوا وح مغلي نروح مركل الدم وح مغل عور ندي واحد على الصواني سبحانه وتعالى دغه ویله بقى ماقلقه کاق marked ala subhanahu wa ta'ala dago wadi ban sheikh nabi iyo kulligu tafarabnaa akwaan wax maqleena wax harkeena man ka dafarabnaa ala adani dago wadi ban gurtay halay fi keed gud kiday seenina sanad oo cadada suma baacanaam wan حفظاً لما الله يقول انت النجايين ويقولك اكون نجايين امداً او غايقهو انت النجايين انت اللي اعطيك خوضه جديدكي اسخلاحي سنوه جنباني سبحانه وتعالى ايان سوتوش انيك اخي انت اوه الدين ايو لاي سوتوش نحن انه منقصوا وانقصونا ان عليك ادوش هذا نمأهم نمنكر لان يردها وارقودي بالحق حاله وارقه هسئية نمأ هسئ الله يهم همهم يواقوان يو فتية ضليا لأهاية آمنوا بربهم بيخونيا وزدناهم ونفيا لنا فدن هنون مالك الهي الرميين بان هنون قوة هنون ايمان قوة بغن وربطنا وانحرنا على قروبهم طلب بودي ايمان يصمر بان كبه سنة وحولنا وطلب بودي من الله حراء وقالواح الحراء الهي سبحانه وتعالى ايمان ربهم يصمر بوسي صدقاء الله قاله يا هايم بقره قال بها اصنان تاوس الجودة الهي يفكر وعلى قلوبهم على قلوبهم قلب يدوشي سواء ايمان في الصغير كبه انهم كل حرمي إذ وقته قاموا بقر كورتي ساستاقان امتحان درك الله كأنه اللي ما انت واقم الضميس والدين لينيا ام والإله لي الالله يذن عايب الدم والله كامل من نقطة إذ قاموا بقر كورتي ساستاقان فقالوا الله حيدهم رب السماوات مين العصانين حق يسدوها الشريم ربنا خرب جنك كنا عبور اسنامك يا اجي يا مه سب السماوات وسمواتك يا عبور والارض دولتك يا عبور لن نعبد اعبد لقد قلنا وحانر اذا هدان إله غير كاعبدنا هذا الآدي ادوي وحد جدوها وإله علياكم هذا هؤلاء بيدان بقر ما هؤلاء قوان قومنا وقرارما ترك النون اتخذوا حيشا من دوليه الاله سكيس آلهة الاهيار البيشا لو, لو لا يأثون من لي مادان عليه الهيارا بسلطان دليل وبينا عطل فجعل يدليل ما كان الهي سبحانه وتعالى في ونعوذها الى دل... الدلال الوحي سماء الوحي حتى عدوث القرآن السودق يقول كنا الوحي مخلوق الوحي مخلوق الوحي وحيث يجد الدليل ما هو يساوه ويجد الى الهيان ينحقاهم حيث الدليل وهو من حتى النقلي ما هو يساوه تاسيبها هؤلاء القومون اتخذوه وقرح بيساه كله كواس وقاله ذا الندي وطلقا اتخذوا من دونه الهيه تنبع السمايسان لولا يتون من الهيه ما الدان عليهم دو الشواله وإلهيه ميك ينام بسطول دان الدليل والبيين إلهي وكه الدليل بهاي الله هيياه صمان أصوه ربنا رب السماوات والأرض إيه ومحاوله وقرتين إلهيه فمن أظلمه أظلمه إياه يا ما بضنا قتل البضنا ممن رؤى افتر عبر تعالى الله الكريم رأى إلهي بانكو عبرتوه إلهي سبحانه وتعالى بأوح way id ceelteen marka marka layid kasoo tarada niman yareer baatiyeen marka ay baasaha tashada layima ka ray balankay ta u baxaan bay tashadaas soo sameeyeen way id ceelteen oo bay isku dhayn qaan قلت كأين القريب ينشر حبقنا هناك قاجلتان هناك حرابان اني باطل انكوضع فهذاكب بقنا إلهي وإلهي عاود إنه بإن رجل فالصا هل كان من روح إيمانكم قاسية ينشره في ذن إياه ما كانت قلت كأشان لكم ربكم ربكم من رحمة النحري السيد الله إذن في ذن إياه ويهي وديارنا إياه وسال إياه لكم من أمركم أمركين مرفقا حد عمتلوي واحد ع naar aftan way in nool way min ilaahayba inoo siinay subhana wa taala ina din wadimanayno qadkayna gay saasayna waraa waraa arkay jagooyti markay galay ilaahay subhana wa taala ka siisay waraa waraa arkay saasayna qofka ugu baahan dadu arkay oo ka ilaahay imtixaan ka subhana wa taala u dhaafay waraa waraa markay تزور يده الله حنيس عن كه في جود ذات اليمين حجم كأف يسكب إلا جود كأفك يسمره كوباء جميش لو وضب هرده هذا قرعة القط على الضشارة قرعة الوحولية شوي جبتها مرة ثانية قرعة الوحولية إلى مرنا حجم كمرة مرة حجمه وثلاث شمس قرعة أفك إلى طلع مرتى صوت لاز تزور يده الله حنيس عن كه في جود ذات اليمين نعميك وإذا غرب المرتى سبع عيسان تقرضه ويتاي لا تشمل ويقول ويكثر لا تشمئن نعبيه مرنا والجود كي أرسل كبدا جميس مرنا حاجة ميتة مر هي سامروا حاجة بيه وهم بيجوا في فجوة دماشة قليل تايد دوار يسره الثاني ما هي روحه دوس يسره وانتاج في أوربا عنا عرضا عنا سوو رمانة مرها جود كي إلهي سبحانه وتعالى ولي. وهم بيجوا في فجوة واسع ليك راسه مين من الجود كي حقي سحيه واسع الجود كوها ذلك من آيات الله سبحانه وآيات إلهه روح إلهي كل حرم إنه صن مرحب بجميعهم. روح إلهي كل حرم إنه صن مرة باريس. روح الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله إلهي الرفعة موني. فهو المهتدي سون صاص إلهي أجر سبحانه وتعالى. ومن يضل روح إلهي الباديين فلن تجد هرميش له روح إلهي البادي وريه وريه هرميش waatu malayn asal kale fee yoyay ay qaadanay soo jeeda shaaca daxdiga iyo waxan iyo oo xayawaankii oo uga carar oo uga fogaado ilaa waxa yeyan dhaaway kala hayaan dagin bulan si tii oo maqli ka qaad laakin dahode way kala hayaan wa tahsanu hadu malayn mar dhiic aad ay mu'min haba أي baasid ugu fidiye dilay ay tudamay sidoo fidi fil wasiida xaga banana dugud ka halka damal galay wax sidaa loo ugu fidiyeeyo si soo weyn dayo ayguuna soo xaway soo jid ay ila waligaa sabac u imanayo mal inuu qayliyo waka wakalbuhum ayguuna baasid ugu fidiye dilay la way taracay hadda arct raheed galay aleem ولم يلي تولى بحلها منهم بيجاجة حد قول فعلا قلت رجحة قبل قبل قبل وتعالى مرة بدلين بحر ساتة مر لبعض ماضي كحل قال على الله إلهي بقى ايمد كحل واعول بو حيوانهو ماشي ايمد وبحسن يا ابو قال سبحانه وتعالى حتى ابن عايز حتى ورعات واعول بو إلهي بصاق بقى سبحانه وتعالى إلهي فحر موقع صاسو إلهي بحفر ديهو وكذلك سنسح نيبان بعد ما بوسوتسين سنصيق النمر كهول بعد ما لكن تيلستوتسين عندما كان واقف صاصا وتو ليتسائلوا بينه وبين هي غاحسيس سالا هناك قال قائل ان هذه الليله وحي وهم ايا كاملها كم لرست من كذا هل كان كنا يدينا غردين قالوا هيدن ليتنا يومنا او بعد يوم فهي تحدين مركز الكلين دمبتها وثانا مالين اماسا مالين كان جيل انكي شوهر اسيا حاني ويا كان جيل انكي سيد مبايلا قاله اوحي بهان صبقوا معالمك لاي اوحل بوي عيني صبقوا محبيينبا اعلموا او بككم ايدينك انت دهورده اا بككم ايدينك كو اقع البضان مالاوية انتوها لكنا جيدين صبع عصوص ديرا فعسو حبينا وقت رميسا مالين مالجمهن وحدا دانتو انو جلتو أحدكم متكين بورقكم وحقا صايا صاقصا لعدتنا هذه ارتنا الى المدينة مجال انظر قال لي انظر ها فيلي ايها مجال انظر ضدك الجوغير جانع الصلاة ايها مجال انظر حلال نمبضا طعام سيسئ الى الان فير وانكا لما قلنا ضدك لانكا عن تيسر وحلال صنطي وحلال ميرت وحلال ميرت صنطي وحل كان انكسر درنا وإليه فليأتكم هادي انكا بشزق ساشن ولا يطلب دفع إسقرييو يُن اسمه جن ولا يطلب دفع إسقرييو ولا يشعرنا يس أن إذن أجيسين بك من ك أحدنا فأسس إذن أجان هيسقرييو هيسددور عدائن أجان مركسي هذي اللي أجان حابدعي إن دكتور مودي يجوا جان وهو بابا إنهم يو إن يظهروا هذي إذن تعال عن ذن أجان عليكم بشين يرجوه لأحد إذن كتب لي أو يجدوك في ملةهم نقرنها، أما الدين تودي بعيد، كل عيني، أما هذا الدين دان اللي ما فيه صار تشاريعي، وعلينا علينا، وأنا طفل، الدين تودي كل مقتنع، لبنان ميسان أبداً كلهم، ولين لبنان والنار بنتاع، وكذلك أعثرنا عليه، وكذلك صار صامو، أعثرنا ضبط أود سوسمي، عليهم نحاول كافي يجوف، إنك والله أرقى مسلا عجب والجارم، صدق بقري أنت صار صار العقل وعلامات هذه اللي أوكا لقون حاجات هسه ودكتور ولا كيو إلى يبغ تسبب اي كيو اللوجيو أي مسلمين تدهن مو من بمركزه ومسلم به هذا أوكا سوا شريفا كتير يو أوكا مجال وخير وكذلك اساسا صار نعترنا وطلع ومد وقت جانا عليه مسح الكف يدشوا ليعلموا سو جادا أن وعد الله إلهي يبوح حقا بقول ورديبل اسمعوا وتحسوا تشوف ما قفايو غادان اوغرتان الى اي و هو يواهي فيها هنا شكل إذا اذ يتنازعون بين تصمي وحان طالع سنون تصمي اذ وقتي يتنازع ودك اهلكي ودك زمان كان نوراوي اذ يتنازعون مركاي دوداين بينهم دخوده امرهم اصحاب الكسر ارين فقالوا aan kaddasnaa isma bishar sabo marbadba aala muuhii wadambe xaaladoodii waxay ii ilahay wuu ogeban halkaan dhisan ka walqaday hadan geelidi dabtay lama karayayuu deenaba ku timaa wada nintee markaa dadkii waqtiga nolosha ay dabtay oo aan saay xareeniga Saudi deenow idii tanaazuhu nabayn umrumban cusmay faqalu arriin ka xulashada mise ku doodeeyeen oo tan ka yala ay lahaayeen faqalu xaydeen دسا دسا ولا بنيانا دسم ربهم ربي بضبع اعلم علم بدنهم يغا قالوا الذين كل waxay dhehen قالوا غالب نقدي على امرك عرف انك اصحاب الكف يكو ادكال يتلبس waxay dhehen ان نسيدنا وان يلين عليهم تشود مسجدا ما لو تكدا وان تشود كدا انا مساجد من كدسيب الله سبحانه وتعالى سيقولنا ويهيلين ثلاثه وصده صاحبتك لي رابعهم قوة افراد كل بهم وي ايغا ويقولون كوانا وحيليهن خمسه واشن سادس وحلخ كوها كلب كوا صدن لولا قولبا رجن بالغي وقيب يكنهم وهذا داركنو عندنا كن عدد خمسه ملي هري غيبك واسكنهم بالي سبحان الله الحين اوين كل انت ايعانو ما يعلم الا قليل المركوي انا من القليل مهيلكوه الى رجما بالغيب كون هدويه مدهن بالغيث مركه وحيد عبد الله العصط صدى اي ويشاش ويقرون سبعة كتامن كلبوب قل وحاكه النبي محمد ربي رب الغيب اعلم او في حدت سرود ما يعلم موعب او ترود الا قليل تدير مويد تديرني اوغي يشغى وحي انا من القليل فرات قماري حمور من فيهم أصحاب الكافر يعرن كهذا مراءا مورا ظاهرا إلا مراءا ظاهرا موج إلا نص إن كبرن تموين هل مورن هل الكتاب قوالي سبحانه وتعالى قصوا كان كانوا يروه يروح مون ولا قصة تهوي الدين فيهم أصحاب الكافر يعرن طاليا من حياة عيانيو منهم هل الكتاب فحج كهذا أحدا روحنا هاوي الدين روحنا هاوي الدين هنا قبل الدار ولا ثقورا حديثا وكان صام رسولك في البران إيش يقدر مركز وحجب الريجوج انت ايه بتوهم بي الهي سبحانه وتمرك على سواء دلي ولا تقول لنا واحد صاله او قلي وحاوي والوئد من ايه سال مرضم واحد مصوين ايه ولا تقول لنا ايه الرؤك يصابوا منهم حاديهم لشين شي حاديهم اني فاعل ذلك الشيء قولا سوائنا يا غدا بلي الا ان يشاء الله بصورك سبحانه وتمرك كل سواء دليل اكين الهي كمسلمين تمرك الهي سبحانه البرى نظارت الى الهي سبحانه إلهي وكوفة سماه سبحانه خيرك كوفة الجنين حتى عبدان صدق على صدره إن شاء الله والله وحصن سمينا يا إن شاء الله وهذا وحصن سمين دم نقبسي كفران لقومه واحد بلن بينرك بدائي ساوي إلهي سماه بر... سبحانه وهو البؤت هيرني هو كهراني الرسول كان صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه نبي الله إسماعيل ب حبند عطيم فهو حي عو وحنو تجيا سجاشا فرس وتو الجهاد مركز ملاجئ وحويه ويجيش الله إلهاي ما قدروا موسى لهم الله صلى الله عليه وسلم حلب وحيد ولا تقولان الشيء إني فعلت ذلك غدا وحد بشيء نصاعين هالدين إلا إن شاء الله ويناسك هذا موجين وذكر ربك ربك إلى نصيصة بركة حي لودود هذا حتى إن شاء الله ويناسك هذا موجين مركل حصة إن شاء الله وقولوا حاتر هذا أسا وهو حق يه أي هالدين إني من هون يصب يصب جي لأغراب وحدو من هذا كأليش عشان ششدا حجة هنون آ أسألك كيف waraa asaa qasoodu waa qaso ajeeb laakiin qasooda iyo cilmigooda wax ka weyn oo kaan u badan oo ka cajir badan uu Ilaahay subhanahu wa ربك in tusayow waad ku rabaa ida naftiisa oo quluuxaada asaa wuxuu haq u yahay rabbi rabbi gay an yeehdeen an yeehdeen inuu go'aanay asaa wuxuu haq u yahay و أصحاب الكافر قال يارمتوا بها رشداً حقك حانونك هي حقك هي فوابك اللي يستطيع أن يكون انه يتصي فاسب ليه حقه يهيو والله بطوب ويننا قاعدين في كاف أصحاب الكافر قد كو دي تحيش يكون يكوننا ثلاثة مائة سنين صدح بقول أهو سنة وإذا دادوا تسعة سغال بيزيات بقول أهو سغال السنة بي فردين وين وحبا نقولين من كان ما wuxuu dinkiree sagaal boqol iyo 29.9 sano ilaahayowday subxanahu wa أوده سبحانه وتعالى ay noqdeen maale ilaahay baa wixii dhaafinay markay sa yeelen roohi wux Ilaahay dirtay uga taga ilaahay wuxuu go'o bedelaa ugu xiwad digaa wixii wax ka khair badan ayo rasuul sallallahu calayhi wasallam ilaahay dertii uga taga arrihadday iyo wixooday iyo wakaa u sabre ilaahay wuxuu siiyay ilaahay aduunkiba ka وأجل كودسي ولا بتوين نجايين في كهفين ثلاث مئة صدح بقر ثنين خالص وزادوا كذيتين صدح جب بقر تسعة صغار خنود هذا الله إلهي باء أعلم أب بما الله بتوت انت أي قد كبك نجايين ورك إلهي الشعري والسمعان وتعال له إلهي وبحله غيب السماوات سماواتك وح كمقن إلهي باء إسكالوج والارض النورك وح كمقن إلهي بوك أب. أبصر به أرج بذن إله ما أبصر بإلهي محاكى عرق بلن وأسمع إلهي محاكى مقلبنا بلن مقل بلن إله عرق بلن إلهي سبحانه وتعالى مع اللهم مصر نانا من دون إلهي سكيسا من ولي ولي مرع مع مرملة إلهي وقصكي ضد ولا يشرك إلهي لموذج في حكم كيس. عد كلو. حكم كيس أحدا عدك لو إلهي حكم كيسا عد لموذج سير لك روي وطل آخر لم يلهي ما وسير إليك ما كتابك وحي وسيلة وإلهك ومن كتاب ربك واحد هو واحد الكتاب كربيع آخر لم ودي لكلماته إله هذا ليس واحد الدل ماله هذا الك إله سبحانه كتابك إله هذا الك إله واحد إله كان واحد دليله رماله ولن تجد لمي من دون إله سكش ملتحدة نار مانجشوه هذا إله عاصم نار عرته لمي سوا كمانجش إله عقابه واصبر صبر نفسك نفطاله وحابك حاب سداق كسب الفسسة معلدين كل معاد يدعون عابودي رب جود. في الغلاثة قلنك فارغ والعشيه قلنك الدم يريدونه يقول دوني واتهو الهي اجل كيس الهي وجلس يقول دوني فيديه يسجلس يقول دوني ولا تعدوها القدام هناك انظهر عنهم قوة حق هذا تريد الو دوني زينة الحياة بيها دوني لو اضماني سقرح هذا ولا تضعها داع من ضد اغفلنا عن الضوالي قلبه وقلب ليس عن ذكرنا ليس ندي حقه كتاب كان كالضوالي وهو التبعث رأي هوا او كانوا وهذا امر ارنيسو فرضا ضيعيها لم ضيع مايو مرهم قال ضيع سو الميجه نعوذ بالله من النار ايضا فقصت قالت قريش ود ويند لي جرى برال يا سهيب هيبل هيبل يا عمار يا قواس ابن مسعود يا وحكا دغيسن فتر نمكاس عيب انو noo albaam rasuul sallallahu alayhi wa sallam doonay wey inta kaliya wax dhageysanay xaq raacan wa ta'ala wuxuu rasuul wey lam bariyaan buu hayday bay ciinay wuxuu damcay buu yahay subhanahu wa ta'ala baabbiyeen aadiga buu ilaahay ku ku xusulayna nool rasuulku u bii jiray ay gaaray markay weeyaan صبر نفسك أن نقطع واحد كسب الفساد وكثرت نعال الذين يكون معه رب يدعون ربهم رب دقد عارضي بالغلات الجلنة ويعيش يريدون وجهو يذكروا اللهين إلهي ربي يستدون يجدن ولا تعذب حق الدين عيناك انظهر عن عنه بيج حق الله يقوون في تريد دينك قوة منحدرها مال كله أرض دونه يو قوه في ولا تدع داعي وحق الروان من ضدك أغفلنا أن تضل قلبه عن ذكرنا أن قد ضل إيمانك يا قرآنك واتبع حواه ورعيه وكان أمزه فرطاء انكسوا انه يضيع وقلوا حتى الحق من ربكم حدث إيمان وإيدان وإيدان وإيدان وإيدان وإيدان وكوه كحرتان حق إليها يبقين فمن شاه فريق فمن شاه فريق ومن شاه فريق واتهديده شوح يدونه مؤمنه شوح يدونه كافر نبوه هذا قال لماذا تضلت الأضاء وحد كهلي يقان inna annahu qala ya ta'taduna wan diyarn li dalimin al ghalada naram banu diyarn ahaba qu qaway bihi iyga sura du qahdeir debgeru debgeeda iyo u khareereeyo iyo meey uga baxsan jiray inna rasa u hareere sura du qwa surke saraw iddebga waxa waystagaytu haday gargaarban بي رساسا لا داليه ساي اوقرشا اوقر ايا لو غرغاري يشلو وجها بيات ما كيدج مصافين فاليك انتا 10 متر وجيك اي غوبيان او ديريان بي استشراو بي باسبا وسعد نارتا اي كوجينن غيرغو هاي سمات مرتفعا هوي اهان مرتفعا ما لو غويدو او لو غنص يبا غو حمبالي سبحانه وتعالى ان الذين امنوا يرسل صلى الله عليه وسلم وعمل الصالحات إن النور لا نضيعه ما تضيعه إنه مو يسيره إن أجر من هذا أجر كل أحسن ونجي عمله قد أجر كل شيء مهيئ أولئك كوة مؤمنين عمل كهذا أجي اللهم حيرين جنات عدن نقول لك الجنات تجري واحد من تحت المهوصة الانهار يحلونا والروح ريال في هاد جناح الحمير الثائرة وحلاج فقر سيوب فرح الله جشل، جعمر الله جشل، رقنت الله جشل، وحص الله حدا يومين ذهب يقصون، ويلبسون ولون البسيات، ثيابا مريو، خضرا نوعها، من سن بسن، وحرير تخيال الجلعة صنع، ويستبرغني الخيال على متكئين، ويستحنيان، في هاد جناح دحر على رأيك سيروا، كون أدنكم قرآن هينا واجلسكم راعون، نعم الصواب أو على المربع نعم الظالم، ليش على المربي وحولون على وحاد ذكره الوأي المريض وحسوا نجد جناده ويونا أستاذك مرتفقا ملقوه يدوي منزل لقدك تغلقوه الناس هيا أموناك سمباري سبحانه وتعالى ويلبصون طيابا خضرا بيسالانيان مريع عقارا عقار هو عدان كان مركيا لقاسوره مرضه من سندس الجلع فيها على رايك فهي يقول ماشي نعم الصواب عليه سبحانه وتعالى ثوابه نعم الله سبحانه وتعالى هنا قد يقوه وحاكه المريب وكاس بضي وحاسه ند جمده مرتفقه هو من اللي قد اكتف قلقوا الناس لحقه والله الله